كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلي قد جئنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير Päättä بذنبهم pidän, pidän, السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم pidän, وأجر كبير pidän, pidän, أو به إن هو عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ثلولا فامشوا في مناكبها وقلوا من رزقه وإليه النشور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 ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسقهن إلا الرحمن Innahu إنه بكل شيء بصير 22. أمن هذا الذي هو جند لكم ان هذا الذي يؤزقكم ان امسك رزقه بل الجوع يعتوه يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا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 فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيءَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا قِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنتُم بِتَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن أَوْ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 ونأتيكم <تصفيق> بما